سبق أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيه ثلاثه فصول الفصل الأول فيما يتعلق في ادابه في نفسه يعني اداب طالب العلم في في نفسه يعني في خاصته وذكر رحمه الله تعالى أنه على عشرة انواع الاول ان يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيده وخلق ومحاصل هذا الأدب هو تطهير قلبي من خبيث الصفات ودني الاخلاق ليصبح حينئذ لقبول لي العلم والثاني يتعلق به حسن النيه في طلب العلم بان يحسن نيته اخلاصا وصدقا مع الله عز وجل وذكر رحمه الله تعالى في اوائل كتاب يتعلق به الاخلاص بطلب العلم والتعلم والتعليم وبينا ذلك في أول الكتاب وهنا اورد كذلك ما يتعلق باثر سفيان ثولي رحمه الله تعالى ما عارض شيءا اشد علي من نيتي انها تتقلب علي بمعنى انه قد يعتريه شيء قد يعتريه شيء يقلب عليه نيته الصالحه حينئذ تكون غير الصالحه أو لا يكمل فيها الصلاح ولذلك قال لا يقصد به الاعراض الدنيويه من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهات الاقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك واستبدل الادنى بالذي هو خير وهذا كل من مفاسد النيات النيه قد تكون صالحه وقد تكون فاسده هذان الأمران يتعلقان ب طهاره القلب فالثاني في الاصل داخل فيه في الأول لكن أهل العلم ينصون على هذا لعظيم شان النيه وما يتعلق بها والثالث ذكره بقوله أن يبادر شبابه واوقاته عمره إلى التحصيل ولا يغتر بالخدع التسويف والتأميل فإن كل ساعه تمضي من عمره لا بد لها ولا عوض عنها وهذا فيه اغتنام الاوقات هنئذ طالب العلم لن يتحقق له وصفه العلم وما يتعلق به الا إذا اذا اغتنم الوقت كعنه غنيمه ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ فمتى ما ورد الانسان فراغا فليمله بالطاعه ومن اعظم الطاعات طلب العلم وتحصيل العلم ولذلك شاع عند اهل العلم قولهم أخي لن تنال العلم الا بستة ساانبك عن مكنونها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد استاذ وطول زمان طول زمان هذا فيه اغتنام الأوقات فالذكاء شرط في كونه يطلب العلم فاذا لم يكن ذكيا لا بالفطره ولا بالكسبين حينئذ يتعسر عليه طلب العلم يتعسر عليه طلب العلم والمراد به العلم الذي هو علم دقيق وأما طلب العلم الذي يحصل به الميز عن غيره من الكفار ومن الفسقه هذا لابد منه لابد من تحصيله فعلمه بكيفيه صلاته كيفية وضوئه لا يحتاج الى ماذا لا يحتاج إلى ذكاء او لا لانه لا يحتاج الى اقامه دليل ولا سن ولا تعليل وانما يحتاج ان يقال له افعل كذا وكذا فقط يتعلم صبة الوضوء وصبة الصلاه وكيف يصوم ونحو ذلك وكيف يوحد الله عز وجل ولا يشترط في ذلك ذكر الادله اذا هذا لا يقال بأنه إذا شرط الذكاء معناه ماذا أنه لن يطلب العلم الا ذكي المراد ان يطلب العلم الذي يصل به إلى ان يكون عالما لابد من الذكاء وأما طلب العلم الذي هو فرض عينه ويكون عامنا في جميع الناس هذا لا يشترط به الذكاء وحرص أن يكون حريصا فغير الحريص لن ينال العلم البتة ما يكون ماذا يكون ذا اراده بارده وهمه ميته لن يكون ماذا طالب علما واجتهاد يعني أن يبذل ما في وسعه من الكلفة والاستطاعه والقدره فاذا لم يكن كذلك حنيد لن يحصل على العلم والذي يريد العلم مع النوم ومع الجلسات ومع كثره الكلام لن يحصل على العلم لابد مماذا لابد من الاجتهاد وبلغه يعني شيء نتبلغ به فانه اذا اذا لم يكن عنده شيء نتبلغ به سيعمل وسيكتسب واذا عمل واكتسب حنيد يوقع في حرج وذهب عليه الوقت لابد أن يكون عنده شيء نتبلغ به وارشاد استاذ لا بد من موجه يفتح طريق على طالب علم واما اذا جعل اذا جعل طالب العلم نفسه استاذا حينئذ يضل وخلط وبقي يطلب العلم فترة وبرهة ثم يعود من حيث من حيث بدا هذا اذا جعل نفسه استاذا ولا يتقيد ب العلم سواء كانوا احياءا او امواتا لانه قد ياخذ منها جمام من ميت لا اشكال فيه اي الشرط هنا ان يكون ان يكون حيا المراد انه لا بد من توجيه لابد بد يعرف كيف يأخذ العلم ولذلك لو بدا بالمطولات وترك المختصرات حينئذ لم يتبع لا الاحياء ولا الاموات الا الاحياء الذين لا يكون من لا يكونون من اهل العلم وارشاد استاذ وطول طول زمان طول الزمان مراده ان العلم ياتي مع الزمن شيئا فشيئا وليس عندنا ماذا ليس عندنا فن يكون ابن ليلة كما قيل في الملحب بنت ليله ليس عندنا علم يكون كذلك وانما يحتاجه مع طول الزمن مع طول الزمن اذا هذه الامور السته يذكرها اهل العلم في كل موضع لبناء الأساس الذي يسير عليه طالب العلم فاغتنام الأوقات هذا يعتبر من المطالب المهمه والتي كثر كلام اهل العلم فيها قال ويقطع ما يقدر عليه من العالائق الشاغله والعوائق المانعه عن تمام الطلب الذي يعيقك لا بد من قطعه لا بد من بتره وإلا لا تستطيع أن تواصل ماذا طلب العلم مع وجود هذه العوائق والعالائق واجتماعها مع طلب عنيد يفوت عليك التمام نعم قد يوجد اصل الطلب لا اشك والذي يظن من طلبة العلم انه يجمع بين الامرين ويظن أنه قد حفظ متنا او متنين في سنتين و3 انه جمع بين تمام الطلب كلها هذا لم يجمع بين تمام الطلب وبين قطع هذه العلايق بين العلايق والعوائق وتمام الطلب لا يلتميان وانما أخذ شيئا من ماذا اخذ شيئا من من العلم وهذا لا لا اشكال فيه قد ياخذه مع الخلطه والمعاشره قد ياخذه مع اشتغاله بالناس لا اشكال فيه يمكن ان يحفظ الازرميه في السنة وفي السنه التي تاليه يحفظ الورقات والسنه الثالثه يحفظ شيئا من العبادات من العمدة الاحكام والسنه الرابعه كذا يمكن أو لا يمكن لكن يبقى عشر سنين وهو متدني لازال في المتون التي تكون اوليه لكن طالب العلم المحترق الذي تكون عنده همم عاليه هذا يختلف شانه في طلب العلم ولذلك قال المانعه عن تمام الطلب لا عن اصله حين إذا اجتمع عند بعض الناس لأن بعض الناس قد يجعل نفسه ميزانا هذه مشاكل طلبه العلم التي نراها ونسمعها يجعل نفسه ميزانا لصحة منهج وعدمه وهذا خطأ فاحش ولذلك سبق انه ماذا لا بد من استشاره الاستاذ لا بد من ارشاد لانه لو جعل نفسه ميزانا حينئذ ضل واضل لا سيما إذا كان يضع نفسه في موضع التوجيه والتنبيه لطلبه العلم لما هو عليه ولذلك دائما نقول طالب الطالب العلم لا يأخذ منهج معلمه هذا خطا وانما يأخذ منهج العلماء يسال عن المنهج المتبع عند العلماء نعم ثم تجارب للمعلم لا اشكال في طرحها ولا اشكال في الاستفاده منها لكن المنهج لا لا تاخذ المعلم منهجه حرفيا ماذا حفظ فتحفظ الا المشهورات وما التخصيص هذا لا لا, لا يكون تباعا إنما تنظر إلى المسلك العام عنده عند العلم طالب العلم اذا جعل نفسه ميزانا وجعل نفسه ما اجتمع عنده حين يد يجتمع عند غيره وما لا يجتمع عنده اذا لا يجتمع عند غيرهم حينئذ قد اخطا الفهمه قال رحمه الله تعالى وبذل الاجتهاد وقوه الجد في التحصين فانك قواطع الطريق ولذلك استحب السلف التغرب عن الاهل والبعد عن الوطن لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق واموظ الدقائق يعني المشغول لا يشغل كما نقول دائما المشغول لا يشغل الفكر العقل والقلب إذا تعلق بامور وتشتت الذهن عنيد لن يستطيع ان يحصل العلم لانه يحتاج الى استقرار استقرار نفسي استقرار به بالعقل وطمانينه القلب ونحو ذلك اذا لم يكن عنده ذلك هل قد يحصل عنده ماذا شيء من من الخلل فالذي عنه رحمه الله تعالى إلى اخر كلامي او مكرر ولذلك ذكر هنا في خاتمة كلامه في كلام عن الشافعي لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسالتها هذا قلنا أنه ماذا أنه قد يكون في وقت دون وقت يعني طالب العلم وقته أو مرحلة طلب العلم تكون على مراحل مرحله لا بد من الجد والاجتهاد فيها قد لا ينام ولا ياكل ولا يشرب ولا يتنزه الى اخره تكون مرحلة ثم مراحل قد يكون فيها ما شيء من الاسترخاء شيء من, من الاسترخاء وقد يختلف نظامه ونظرته في وقت دون دون وقتي جوزي رحمه الله تعالى كما ذكرنا كلاما عنه في السابق أنه يتحدث عن العزلة وسياتي في النوع العاشر شيء من, من ذلك لكن له في مساله اغتنام الوقت كذلك كلام جيد في صيد الخاطر يقول رحمه الله تعالى اعوذ بالله من صحبة البطالين <تصفيق> لقد رايت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثره الزيارة ويسمون ذلك تردد خدمه ويطلبون الجلوس ويجرون فيه احاديث الناس وما لا يعني حديث الناس يعني مجريات الأحداث التي تقع بين بين الناس هذه التي تفسد القلوب وتضيع الاوقات وما لا يعني وما يتخلله غيبته يعني من الغيبه وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس وربما طلبه المزور وتشوق إليه والسوحش من الوحدة يعني لا يستطيع أن يبقى وحده فينتظر الناس من زائر وقادم وخصوصا في أيام التهان والاعياد <تصفيق> فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضيع الزمان الذي يسمونه الزياره فلما رايت ان الزمان أشرف شيء والواجب انتهاؤه بفعل الخيرات كرهت ذلك وبقيت معهم بين امرين لا ثالث لهما ان انكرت عليهم وقعت وحشتهم لموضع قطع المالوف وان تقبلته منهم ضاع الزمان اما ان يمكن عليهم وقعت ماذا وحشه الناس قد لا يتقبلون ذلك وإن قبلت منهم وفتحت الباب هينئن ضاع الزمان هو يريد ان يطلب العلم فكيف يحصل ذلك قال رحمه الله تعالى تقبلته منهم ضاع الزمان فصرت ادافع اللقاء جهدي يعني ماذا كلما أراد أن يزوره <تصفيق> قالا مشغول <تصفيق> الله سعر. فيدافع اللقاء يعني لا لا يستقبله فاذا غلبته قصرت في الكلام لاتعدل الفراق <تصفيق> ثم اعددت اعمالا تمنع من المحادثه لاوقات لقائهم لالا يمضي الزمان فارغا فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد ورق الكتابة وبري الاقلام وحزم الدفات فان هذه الاشياء لابد منها يعني اولا يدفعهم ما امكن إلى ذلك سبيلا فان لم يستطع ولم يستطع ان يدفعه حينئذ يجعل بعض الاعمال التي لا تحتاج الى كبير عناء فيجعله وقت الزياره وكانوا في القديم اذا احتاج الى الى كتابه لابد هو بنفسه ان يقطع الورق وان يصلح البريه الاقلام اذا لابد من عمله فاجعله وقت الزيارات من أجل ماذا من اجل ان يشتغل بي بهذا ويجمع بين الامرين قال رحمه الله تعالى فإن هذه الاشياء لا منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب فارصدتها إلى اوقات زيارتهم لالا يضيع شيء من وقتي نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف اوقات العمر وان يوفقنا لاغتنامه ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثره ماله فهو يقعد في السوق اكثر النهار <تصفيق> ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفه ومنكر من ولا ينكر يعني ومنهم من يخلوا بلعب الشطرنج ومنهم من يقطع الزمان بكثره الحديث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفتي قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وقال كما ذكرناه سابقا عنه ما اعرف نفعا كالعزله عن الخلق خصوصا للعالم والزاهد اذا نظر في اعتباري الناس وما ياولون حالهم إليه هذا قديم من كلامه العلم وصنيعه وابن الجوزي له فذلك كلام كثير في صيد الخاطر وغيره فيحسن بطالب العلم ان يرجع اليه قال رحمه الله تعالى الرابع أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا هذا ما يتعلق بقناعه رضا بالقسم يعني قد يكون عنده شيء يسير ولا يكون عنده شيء كثير مما يحتاجه من بلغه وإن كانت البلغه هذه تعتبر شرطا في الطلب والتحصيل ان يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا قناع الرضا بالقسم وأقنعه الشيء اي ارضاه جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل كانك غريب او عابر سبيل يعني لن تكون الدنيا مستوطنا لك ولن تكون الدنيا مستقرا لك اذا كان كذلك فتاخذ بقدر حاجتك فانك على سفر كذلك عنيد لا يحتاج كثير من من القوت وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا امسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء يعني قد ياتيك الأجل ومن كان شأنه كذلك عنيد لن يسعد له الدنيا كانه باق وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري قال ابن رجل وهذا الحديث واصن في قصر الامل في الدنيا وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا وطنا ومسكنا ولذلك قال وإن كان يسيرا فيطمئن إليها ولكن ينبغي أن يكون فيها كانه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل وقد اتفقت على ذلك وصايا الانبياء واتباعهم قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الاخره هي دار القرار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي والدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل الشجرة ثم راح وتركها قال من القيلوله اذا أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسير ومن اللباس بما ستر مثله يعني لا يتكلف شيئا زائدا على ما يسره وان كان خلقا يعني باليا بفتحتين بالي قالوا خلق بفتحتين بال قال خلق الثور على وزن فعلى إذا بليا فبالصبر على ضيق العيش ينال سعه العلم صبر على ضيق العيش ينال سعه العلم لماذا لانه لو اراد السعه في العيش شغل قلبه وتحرك وخرج اذا لن يبقى يجلس معه كتب العلم واهل العلم وانما يكون ساعيا فيما اذا في, في كسب وإذا كان كذلك انشغل عن ماذا عن العلم ولذلك قال ينالوا سعه العلم تبي فرق بين اصل العلم وبين تمام العلم وسعه العلم عصر العلم قد ينالهم قد يحصل لهم شيء ما لكن سعة العلم وسعه الاطلاع والفهم والجمع بين العلوم وحذانك ويسير بسير العلماء الكبار هذا يحتاج الى ماذا يحتاج الى تفرغ وتمام الطلب شيء وأصل الطلب شيء آخر تمام العلم وسعة العلم شيء وعصر العلم شيء آخر فمن ظن أنه يجمع هذا عنده أصل العلم وهذا لا اشكال فيه ولم ينص على انه معارض للسعي والكسب وانما الذي يعارض هو سعه العلم ولذلك قال فبالصبر على ضيق العيش ضاق عيشا ليس عنده شيء فقير ينال سعه العلم وبجمع شمل القلب عن متفرقات الامال تتفجر منه نبي الحكم لأن القلب شعب اوديه فإذا تعلق بالدنيا وتعلق بسعيه وكسبه ذهب انشغل واذا اودع فيه شيئا من العلم حينئذ هو مشغول عنه ولو فكر فيه وتامل يكون تفكيره وتامله أقل مما لو كان ماذا متفرغا ولذلك قاعده الفقهاء ما اجملها المشغول لا يشعر مشغول لا, لا يشغى فالقلب إذا كان مشغولا بأمر ما انتهى أمره انتهى امره وبحسب شغله قد يكون القلب تمام الشغل وتمام الانشغال وتعلقه بأمر من امور الدنيا وقد يكون اصلا فإذا كان فيه شيء من الانشغال قد يجمع معه ماذا شيء من العلم واذا كان ما بقي شيء حينئذ لن ياتي حتى ولا أصل العلم قال شكاني رحمه الله تعالى وعلى العاقل أن يعلم ان لا يصيبه الا ما كتبه الله له ولا يعدوه ما قدره له وانه قد فرغ من أمر رزقه الذي فرضه الله له فلا قعود يصده ولا السعي ويتعاب النفس يوجب الوصول الى ما لم يأذن به الله هذا اللي العلم مع الناس لا افقهون هذا وهذا معلوم من الشرع قد توافق عليه صريح الكتاب والسنة وتطابقت عليه الشرائع إلى أن قال فاكرم برجل تاقت نفسه عن أن يكون عبد بطنه إلى أن يكون عبد دينه حتى يناله على الوجه الاكمل ويعرفه على الوجه الذي أراده الله منهم ويرشد إليه من عباده من اراد له الرشاد ويهدي به من استحق الهداية فانظر اعزك الله كم الفرق بين الرجلين وتامل قدر مسافه التفاوت بين الأمرين هذا يستغرق جميع اوقاته وينفق كل ساعاته في تحصيل طعامه وشرابه وملبسه وما لا بد منه قام او قعد سعى او وقف وهذا يقابله بسعي غير هذا السعي وعمل غير ذلك العمل فينفق ساعاته ويستغرق اوقاته في طلب ما جاء عن الله وعن رسوله هذا في واد وهذا في في واد اخر وان لحسن النية وإخلاص العمل تاثيرا عظيما في هذا المعنى فمن تعكست عليه بعض أموره من طلب العلم أو أكلف عليه مطالبه وتضايقت مقاصده فليعلم أنه بذنبه أصيب وبعدم اخلاصه عوقب أو أنه أصيب بشيء من ذلك محنة له وابتلاء واختبارا لينظر كيف صبره واحتماله ثم يفيض عليه بعد ذلك من خزائن الخير ومخازن العطايا ما لم يكن بحسبان ولا يبلغ إليه تصورهم قال المصنف رحمه الله تعالى قال الشافعي رضي الله عنه اذا هذا الادب الرابع اراد به ماذا طلب الكفايه طلب الكفايه ما يكفيك من البلغة ويكون معينا لك يكفي السعي والطمع وراء ذلك هذا ينافي تمام العلم ينافي تمام عقال الشافعي رضي الله تعالى عنه لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح هذا الشافعي رحمه الله ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح وقال لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس المفلس الذي ليس عنده شيء قال ولا الغني المكفي يعني غني مكفي يعني شخص يكفيه قال ولا الغني المكفي لماذا لانه لا بد ان يقطع سائر التعلقات من أجل ماذا هذا مبالغه في تحصيل العلم وتمامه وقال مالكم لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويوثره على كل شيء حتى يضر به الفقر ويؤثره على على كل شيء وقال ابو حنيفه يسعان على الفقه بجمع الهم فقه وغيره ليس خاصا بي بالفقه بجمع الهم ويسعان على حذف العلائق باخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد لا يزيد على ما لا يحتاجه هذا الاصل فهذه اقوال هؤلاء الائمه الذين لهم فيه طالح المعلى سبق في العلم والفضل غير مدافع وكانت هذه أحوالهم رضي الله تعالى عنهم يعني يوصون بماذا يوصون بالقناعة وطلب الكفاف وما زاد عن الامور التي يحتاجها فالصبر على ضيق العيش اولى من النظر في الطرق التي تؤدي الى الزيادة من المال ولا ولا يحتاجها قال الخطيب ويستحب للطالب هذا شيء آخر ادخل المصنف رحمه الله تعالى <تصفيق> قال يستحب ولعل الاستحباب هنا شرعي او صناعي ظاهره انه شرعي ليس صناعيا لماذا لأن طلب العلم هذا شرعي وكل وسيلة تقطع طلب العلم حينئذ تكون تركها مستحبا او واجبا على حسب نوع طلب العلم قالوا ويستحب للطالب أن يكون عزبا ما امكنهم العزب يعني الا يتزوج ولا يكن له اهل ان قال رجل عزب بفتحتين عزب وكذلك امراه عزب عزب وقيل عازبه بالتاء يعني والاسم العزبة كالغربه وكذلك العزوبه عزوبه صحيحه وارده في لسان العرب واختلف في أعزب هل يقال بالهمز اعزب على وزن أفعل او لا في خلاف اذا عزب هذا يصدق على الذكر والانثى ذكروا والانتقال زيد عازبا وهند عزب عزبته قال أن يكون عزبا ما امكنه مدة امكانه أن يبقى بلا زوجه ولا اولاد هذا خير لهم لان العله واحده ما هي العله الانشغاله اذا سواء كان ينشغل بزوجة بمال بسعي بوظيفه بمجالسه باي شيء من امور الدنيا اذا عرفت العله حينئذ تفهم كل ما يقام من كلام العلم وتقيس على ما لم يذكروه لان هذا داخل في ماذا قد يتجدد شيء ما ولذلك لو كان عندهم مثلا الانترنت وعندهم مثلا صفحات الفيسبوك لنصوا عليها أن هذه من المشاغل لماذا لانه تشغل بالفعل هي تشغل والاشتراك كذلك في المنتديات والكتابه ونحو كل هذا من الامور المشغله طالب العلم إذا اشتغل بهذه انصرف قطعا إذا كان إذا يخرج للتكسب انصرف فهذا باب اولى واحرى لان التكسب له وقت معين اولى وهذه معه 24 ساعه اذا العله واحدة قال ما امكنهم لالا يقطعه الاشتغال بحقوق الزودية وطلب المعيشه عن اكمال الطلب وكذلك يعني العله كما كما سبق وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى من تزوج فقد ركب البحر الوليد له فقد كسر بي <تصفيق> لان البحر ماذا؟ ا الهلاك <تصفيق> <تصفيق> قال رحمن الله تعالى وبالجمله فترك التزويج لغير المحتاج اليه او غير القادر عليه اولى لا لانه يفضي لا الى الاشتغال لا سيما للطالب الذي راس ماله جمع الخاطر واجمام القلب واستكمال الفكر اذا مما يشغل طلب الكسب ومما يشغل كذلك التزوج لانه لا بد ان يشغل قلبه لا بد أن يشغل اما معلا واما حسنا قال رحمه الله تعالى الخامس أن يقسم اوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره هذا تاكيد لنوع الثالث السابع أن يقسم اوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره فإن بقيه العمر له قيمه له وهذا تعبير سبق معنا بقيه العمر له قيمه له ان لم يستغله فيماذا في, في الطاعه وإلا لو استغله في بطاله كان ماذا له قيمه عظيمه واجود الاوقات للحفظ الاسحار الى اخر كلامه مراده انه يغتنم الوقت ثم يقسم الاعمال بحسب الليل والنهار وهذه يذكرها اهل العلم وان كان الانسان في نفسه لابد أنه يجعل له تجارب هذه التجارب قد توافق ما ذكره العلم وقد تخالف يعني هذا الأدب الذي ذكره ليس ليس في كل زمان وليس مطلقا في في كل شخص لا ولذلك مثلا اوائل النهار قد يحسن لزيد أن يحفظ غيره قد لا يحسن او لا عينذا اذا كان يحسن عنده الحفظ بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد العشاء فيلتمس ما هو حسن له وأما ما يذكره العلم لو خالفه لأن هذا ليس بنص وانما هي من قبيل التجارب فكان اكثر ما اشتغل به الاوائل في الحفظ في الأسحار والابكار والبحث تقسيم الاوقات لكن هذا ليس بلازما وانا ارى ان الطالب لو اخذ به بهذا قد يكون عنده شيء من الاشكالات لكن متى ما كان الذهن صافيا وكان مقبلا على الحفظ فليحفظ هذا الأصل ومتى ما كان مقبلا على على العلم وعلى البحث فليبحث لكن ترتيب الزمن وجعله في وقت معين هذا لصالحه لالا يضطرب عليه فقط وإلا الاختيار يكون باعتبار ماذا باعتبار نشاطه ان يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره تقسيم لابد منه بمعنى أن يجعل له برنامجا وقت للحفظ ووقت للمطالعة ووقت للمراجعه ووقت للاستراحه لا بد من هذا لا بد من الترتيب هذا لا اشكال فيه لكن تعيين الوقت هذا لا ينبغي أن ان يقلد غيره فيه متى ما ناسبك الحفظ حينئذ اجعله لك متى ما ناسبك وقت للصراحة حينئذ هذا تجعله خاصا بك أما ان تقلد ما يقرؤه العلم هذا ليس بجيد هذا ليس بجيد وانما قد يكون في الجمله نافعا وقد يكون عند بعض الناس دون دون بعض أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره فإن بقيه العمر لا قيمه له وأجود الاوقات للحفظ الاسحار معلوم جمع السحر وهو آخر الليل وللبحث الأبكار جمع بكرة يعني في أول النهار وللكتابه وسط النهار وسط وسط كل موضع يصنع فيه بين فهو وسط بي بالاسكان وما لم يصلح فهو وسط وللكتابه وسط النهار وللمطالعه والمذاكره الليل وقال الخطيب اجود أوقات الحفظ الاسحار ثم وسط النهار ثم الغداه قال وحفظ الليل انفع من حفظ النهاري ووقت الجوع انفع من وقت الشبع هذا يختلف ليس له ضابط ولا ينبغي أن تعتني به بهذه المسائل ان وجد في السابق فيختلف وضعهم عن ووضع طلبة العلم فيه في هذا الزمان قال هذا باعتبار الزمن اعتبار الأماكن واجود أماكن الحفظ الغرف وكل موضع بعيد عن الملهيات هذا يعتنبه فرط فيه بعض طلبة العلم أن الحفظ إنما يكون في مكان لا يشغلك فيه شيء لا بالنظر ولا بالرائحه ولا بغيره إنما يكون في بعد عن عن الملهيات والمشغلات وحينئذ كل ما كان فيه وجود ناس هذا يكون منافيا كلما كنت وحدك فهو ماذا فهو اجود ولذلك تجد بعضا يذهب الى المسجد الحرام من اجل ان يحفظ لا ادري كيف يحفظ هذا <تصفيق> الناس يذهبون وياتون ويسمع أصوات الاخرين ثم يذهب لينقل هذا لا يتات هذا من الصعوبه بمكان أن يحفظ في مكان يوجد فيه أصوات أو يوجد فيه من يلتفت اليه يمنه ويسره بمجرد مرور الشخص هذا يشغله امر طبيعي فاذا كان كذلك كل ما كان بعيدا عن هذه الأماكن كان احسن هذا كضابط كضابط عام اذا لضرورة نحويه أن نتحدث في هذا عندما نتحدث فيه الامكان اجود اماكن الحفظ الغرف وكل موضع بعيد عن الملهيات قال وليس بمحمود الحفظ بحضره النبات والخضره والانهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات لأنها تمنع من خلوب القلب غالب هذا كذلك هذا مسلم به اذا الحفظ يكون في مكان بعيد عن كل صوت وعن كل ما يشغل كبيب النظر هذا اولا فان تقسيم الليل والنهار هذا باختلافك الذي لا بد منه ماذا؟ لا بد من التقسيم، لا بد من من التقسيم لانه يعتبر منهجا عاما لكل طالب العلم أما تحديده ليلا ونهارا هذا يختلف باختلاف طلبه العلمي، بعضهم قد يناسبه السهر الى الصباح بعضهم لا يناسبه الى اخره، فمن يناسبه ليس كغيره، هنذين يجعل له برنامجا خاصا. قال رحمه الله تعالى السادس من أعظم الأسباب المعينه على الاشتغال والفهم وعدم الملال اكل القدر اليسير من الحلال أو كذلك أكل الحلال هذا يعين على ماذا يعين على الحفظ ويعين على على الفهم وهو داخل في الجمله في النوع الأول الذي هو طهاره قلبه يتعلق بالمال الحرام هذا يسد عليه قلبه وكذلك اراد به الاشاره إلى ماذا إلى مسألة الطعام وكثره الأكل هذا لا يلاسو الطالب العلم البتء فياكل كثيرا ثم يريد أن يحفظ أو يقرا هذا لا يجتمعان لا يجتمع من اعظم الأسباب المعينه على الاشتغال والفهم وعدم الملل أكل القدر اليسير من الحلال قال الشافعي رحمه الله تعالى ما شبعت منذ 16 سنه ما شبعت وليس المرض انه على جوع وانما راد به ماذا انه لا يزيد على قدر حاجته فيصل إلى الشبع المذموم وليس المحمود ما شبعت منذ عشرة سنه وسبب ذلك يعني قول الشافعي رحمه الله تعالى انه كان يتجنب الشبع سبب ذلك أن كثرة الاكل جالبه لكثرة الشرب أو كذلك وكثرته جالبه للنوم للنوم والبلاده وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم قال هذا مع ما فيه من الكراهيه الشرعيه والتعرض لخطر الاثقام البدني كمقيم فان الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشرب اذا هذا فيه اشاره الى ضرر كثره الطعام قال ابن القيم في المدارك ويتحدث عن مفسدات القلب قال من مفسدات القلب الطعام والمفسد له من ذلك نوعان احدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات يعني اكل شيء محرم ما هو نوعان محرمات لحق الله كالميته والدم ومحرمات لحق العباد كالمسروق والمغصوب وما اخذ بغير رضا صاحبه اما قهرا واما حيائا وتدمما هذا محرم لحق ماذا حق الغير حق الانسان والثاني وهو المراد هنا شايد في كلام المصنف ما يسده بقدره وتعدي حده كان في الحلال والشبع المفرط فانه يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاوله مؤنة البطنة ومحاولتها حتى يظفر بها فإذا ظفر او ظفر بما فاذا ظفر بها شغله بمزاوله تصرفها ووقايه ضررها والتاذي بثقلها وقوى عليه مواد الشهوه وطرق مجاري الشيطان ووسعها فانه يجري من ابن ادم مجرى الدم فالصوم يضيق مجاريها ويسد عليه طرقه والشبع يطرقها ويوسعها ومن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا بخسر كثيرا وفي الحديث المشهور ما ملأ ادمي وعاءا شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه قال رحمه الله تعالى ولم يرى أحد من الاولياء والائمه العلماء يصف شاكرا يعني يصف شخصا ياكل كثيرا فيشكره لفعلهم أو يوصف بكثره الاكل ولا حمد به وإنما تحمد كثره الاكل من الدواب التي لا تعقل بل هي مرصده للعمل معدة ليس من شاني الادمي والذهن الصحيح أشرف من تبديده يعني تفريقه وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يقول أمره إلى ما قد علم ولولا ان يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول القلاء لكان يبغي العاقل اللبيب ان يصول نفسه عنهم وبرام الفلاحة في العلم وتحصيل البغية منه مع كثره الأكل والشرب والنوم <تصفيق> وقد راب مستحيلا في العادة لا يلتمعني والاولى أن يكون ما يأخذ من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملئ ابن آدم وعاءا شر من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محاله ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه رواه التلميذي قال في الاداب الكبرى لو اكلت كثيرا لم يكن به باس قال الحسن يعني ليس محرما أكل كثير ليس محرما لكنه مخالف للادب العام في طلب العلم قال لم يكن به بأس قال الحسن ليس في الطعام اسراف وما ورد من النهي فللتاديب لا للتحديد وفي البخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول لما جاءه قدح من لبن وأمر أن يدعو له أهل الصفة فسقاهم ثم قال لأبي هريرة اشرب فشرب ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال الذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا دل على ماذا على الشبع وقره النبي صلى الله عليه وسلم ليس حراما وقال في الترغيب لو أكل كثيرا بحيث لا يؤذيه جازا وقال ابن قيم في زاد المعاد مراتب الغذاء ثلاثة أحدها مرتبة الحاجة والثانية مرتبة الكفاية والثالثة مرتبة الفضيلة فاخبر صلى الله عليه وسلم انه يكفيه لقيمات يقمن صلبه فلا تسقط قوته ولا يضعف يعني لا يترك الطعام من اجل ماذا أن يصل الى اسقاط قوته وضعفه فإن تجاوزها فليأكل ثلث بطنه ويدع الثلث الاخر للماء <تصفيق> ثالثا للنفس وهذا أنفع للبدن والقلب فإن البدن إذا امتلئ من الطعام وضاق عن الشرام فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب بحمله بمنزله الحمل الثقيل هذا مع ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات والعبادات فالامتلاء مضر للقلب والبدن هذا إذا كان دائما واما إذا كان في الاحيان فلا باس اذا المراد بكلام المصنف اذا كان على جهه الذمومه وقصته ابي حذيفه بحراره السابق وبشبع الصحابه مرارا بحضراته صلى الله عليه وسلم فهذا بعض منافع تقليل الغذاء وترك التملي من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته وأما منافع بالنسبة إلى القلب وصلاحه فإن قلة الغذاء توجب رقه القلب وقوه الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك وقال الحسن يا ابن آدم كل في ثلث بطنك واشر في ثلث ودع ثلث بطنك للنفس لتتفكر وقال المرودي جعل ابو عبد الله يعني امام يعظم أمر الجوع والفقر فقلت يؤجر الرجل في تلك الشواوات فقال وكيف لا يؤجر وابن عمر يقول ما شبعت منذ أربعة 40 قلت لأبي عبد الله يجد الرجل من, من قلبه رقه ويشبع قال ما ارى اذا أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ان هذا من باب المحسنات يعني ليس من الأمور الواجبه قال فان زاد على ذلك فالزياده إصراف خارج عن السنه خارج عن عن السنه لكن اسراف ليس المراد بها انه محرم ولذلك عبر عنه بماذا انه خارج عن السنه وقد قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كلوا هذا أمر يعني بما فيه قوه للبدن ولا تسرف هذا نهي حفظ للبدن والحمية قال بعض العلماء جمع الله بهذه الكلمه الطب كله قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قال ابن عباس أحل الله في هذه الايه الاكل والشرب ما لم يكن صرفا او مخيلا فاما ما تدعو الحاجه اليه وهو ما سد الجوعه وسكن الظمى فمندوب اليه عقلا وشرعا ويقال واجب يعني ما يقوم به البدن حفظ البدن واجب اذا اذا كان لا يقوم الا بطعام فاصل الطعام حينئذ يكون ماذا يكون واجبا ما لا يتم الواجب الا به فهو هو نسيما في قوله وكلوا هذا أمر الامر فيه في الاصل له للوجوب لما فيه من حفظ النفس وحراسه الحواس ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال لانه يضعف الجسد ويميت النفس ويضعف عن العباده وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل وليس لمن منع نفسه قدر الحاجه حظ من بر ولا نصيب من زهده لا يكون الزاهد ولا يكون بارا يعني ليس من البر ان يجوع نفسه حتى يموت أو حتى تسقط قوته قال هذا باطل لا ينسب إله إلى الشرع وانما يأخذ ما يقيم به صلبه وما عد ذلك فهو بالنظر لان ما حرمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر ثوابا وأعظم اجرا السابع أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شانه ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وهذا مر معنى فيما يتعلق بالورع في اداب العالم في نفسه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله ليسنير قلبه ويصلح لقبول علمي ونوره والنفع به اذا الورع أن يترك المحرم هذا داخل في الورع وان يترك ما لا ينتفع به في الاخره قد عرف ابن تيميه الورع بذلك أن يترك في الدنيا ما لا ينتفع به في الاخره فدخل ماذا دخل المباحات فضلا عن المكروهات واما الورع من المحرمات هذا داخله في في الورع لكنه ماذا؟ لكنه واجب بوجب الشرعي وكذلك ما يتعلق به ترك المحرمات قال رحمه الله ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما امكنه التورع ولم تلجه حاجة أو يجعل حظه الجواز يعني ما اختلف فيها العلم فيليق بطالب العلم أن يتركه فاللائق بطالب العلم أن يتركه وإذا قال جائز مع وجود المخالف حينئذ الاوله تركه هذا من قبيل ماذا؟ قبيل الورع، لكن الله اعلم أنه إذا كان ثابتا عنده بدليل شرعي فالورع أن يفعل ما اذن به الشرع، ما اذن به الشرع، وبينهما امور مشتبهات هذا إذا لم يتبين شانها، اما اذا تبين بالدليل انها من قبيل الحلال او من قبيل الحرام حينئذ نزاله الاجتماع، أما المشتبهات متى؟ قبل البيان، أما إذا تبين بدليل انها محرمه او انها من قسم الحلال حنيذ لا يقال بانها مشتبهة اذا الورع هنا ماذا أن يفعل ما أذن الله تعالى به ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما امكنه التورع ولم تلجه حاجة أو يجعل حظه الجواز بل يطلب الرتبه العالية ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير بما كانوا يفتون بجوازه يفتي بجوازه ويتورع عنه يفتي بجوازه ويتورع عنه مراعاه للخلاف وهذا بناء على ماذا على مراعاه الخلاف هل هي سائغه ام لا واكثر العلم على انها ماذا سائغه فيرعون الخلاف حتى في الاحكام الشرعيه وهنا كذلك ولكن الله اعلم أنه لا يلتفت خلاف الذي لا يكون مبني على دليل او يكون دليل الضعيف هذا لا يلتفت اليه وحق من اقتدى به في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم ياكل التمرة التي وجدها في الطريق خشيه ان تكون من الصدقه مع بعد كونها منها معبودي كوني منها هو الذي جعله ماذا جعل اول الدليل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه واله لكن هذا من قبيل المشتبه كالميته هل هي حلال او هل هي مذكاه او ميته شات مثلا اشتبهت علي فلذلك نتورع عنهم ولذلك مثل اللحوم الاله موجوده أو المستورده هذه أو الدجاج نحو هذا نقول الورع اذ لم نفتي بتحريمه الورع اني اتورع عنه طالب العلم لانه لا يدرى هل هو حلال او حرام فباق لذلك ثم لا يصدقون بي بكوني يعتمدون انه حلال لا يصدقون لماذا لسببين اولا خبر الكافر لا يقبل ليس بعادل وثانيا ثم حتى المسلمون الذين يقولون عنهم الاصل فيما عدم العدالة فعليا القتل او الذبح هذا اهم الذبح عندهم محارب اولى الذبح محارب فاذا كان الذبح محاربا الذبح الاسلامي إذا كان محاربا وانما الذي يسجاز عندهم هو الصعق ونحو ذلك فكيف حينئذ يثمنون على انهم قد ذبحوا للمسلمين وهم يفعلون شيئا آخر هذا باطل لا يتصور لا يتصور ولذلك يوجد حتى بعض من ساكن بلاد الغرب الآن في هذا الزمان وكثيرا ما اسال عن الاضاحي ماذا يصنعون ممنوع في فرنسا ممنوع إذا وجدوا شخصا يذبح هذا عندهم قانون يسجن فماذا يصنع بعض الاخاء اما أن يوكل في بلاد المسلمين من يذبح له ويرسل له المال أو يدخله اكرمكم الله للحمام فيذبحوه اما هذا او مذاك ما عدا ذلك ليس له طريقه هؤلاء يثمنون الان ياتي دجاج ونقول هذا مذبوح الطريقه الاسلاميه لا يتبن هذا سذاجه من, من انسان عاقل عنده عقل يصدقهم في مثل هذا هم يمنعون اصلا الذبحه فاذا كان كذلك ولذلك اذا ذبح هذا عندهم ماذا لجان حقوق الحيوان والى اخره تقو قائمتهم وهذا يدل على ماذا على انهم لا يصدقون فكل ما ياتي من هناك الاصل في التحريم لكن لو لم يظهر له التحريم فالورع هنا متعين ورع هنا متعف الاصل ما يكون في المحلات هذه الآن المطاعم وغير الاصل المنع الاصل المنع نحن نميل للتحريم لكن من أجل الناس نقول الاصل المنع والاصل لو يحرم لماذا لأن القاعده عند الاصوليين اذا اشتبهت مذكاته بميت ما الاصل حرمتا هكذا قالوا الصلح حرمتا يعني شتان هذه مذكاء يعني ذبحت يعلم انها ذبحت واخرى ماتت ولكن قطعت رقبتها حينئذ اشتبهت هذه وهذه و ماذا يصنع يكف عن الجميع وهذه قاعده مطلقه موجوده الان اذا هذا مشتبه علينا أنه مما صعق أو مما ذبحا أقاون بيد الرقم هذا لا يدل او لا اذا لا يدل على على ذلك اذا ينظر فيه به بهذا الاعتبار قال واحق من اقتدى به لذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم حيث لم يأكل التمرة التي وجد هذا السدلال فيه نظام لأن هذا من المشتبه صدق حرام عليه والتمر في اصل إذا لم تكن صدق بل كانت هديه جائزة حينئذ يلبس هذا هذا بذلك فحرمه اذا كان منها النبي صلى الله عليه وسلم خشية ان تكون من الصدق مع بعد كونها منها ولان اهل العلم يقتدى بهم ويؤخذ عنهم فإذا لم يستعمل الورع فمن يستعمله ما الورع هو اتباع ما جاء به الدين فاذا ترجح باذن يفعله ولو اقتدى به به الناس وينبغي ان يسله وينبغي له ان يستعمل الرخص في مواضعها عند الحاجة إليها ووجود سببها يعني ما رخص فيه الشرع لا ياتي يشدد ويأخذ بالعزيمه لانه محل قدوه فإذا جاء الشرع بالترخيص في مواضع فيحصن طالب العلم ماذا أن ياخذ بها اولى من اجل أن يبين حكم الله عز وجل حكم الله تعالى ليس خاصا بي بالعزائم فقط وإنما كذلك فيه في الرخص هي حكم قال أن يستعمل الرخص في مواضعها عند الحاجه إليها ووجود سببها ليقتدى به فيها فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه هكذا جافي بعض الروايات هو مضعف لكن معناه صحيح معناه صحيح الثامن أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلاده وضعف الحواس هكذا يذكر بعض العلم وهذا كذلك داخله في الامر السابع أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلاده وضعف الحواس كالتفاح الحامض والبقلا وشرب الخلي وكذلك ما يكثر استعمال البلغم المبلد للذهن المثقل للبدن ككثرة الالبان والسمك واشبه ذلك المراد هنا ماذا الحوامض عندها العلم تقلل حرج هكذا القاعده الحلو يزيد والحوامض ها تقلل انت تاخذ هذه قاعده وهذه قاعده والمراد بها الديمومه والكثره قال وينبغي ان يستعمل ما جعلته الله تعالى سببا لجوده الدين كمضغ اللبان المستقى على حسب العادة واكل الزبيب وبكره والجلاب تلك الزنار ماء الورد ونحو ذلك مما ليس هذا موضع شرحه لما يذكرن فيه كتب الطبي وابن القيم اعتنى بذلك في آخر زاد المعاد الجزء الرابع افردا ما الطب النبوي لكن هذه لا يعتمدها طالب العلم به بكثرته انما المراد به الاول والثاني علم هدايه توفيق من الله عز وجل واما هذه الماكولات فياكل بها بحسبه قال وينبغي أن يتجنب ما يورث النسيان بالخاصيه يعني في ذاته وهذا من ذكره لعله نقل عن كتب الطب التي لا يكون اصحابها اصلا لهم في في الدين شيء كأكل أثري سؤر الفأر وقراءة ألواح القبور والدخول بين جملين واقطورين مقطورين هذا بعير مقطور مطلي من قطران والالقاء القمل ونحو ذلك من المجربات به هذا كذلك هذا يحتاج لا الى دليل ليس بسبب شرعي ولا بسبب قدري اذا هذا أرد به ذكر بعض ما يتعلق بالماكولات التي تزيد في العلم والحفظ والفهم أو تنقص وهذا او ذاك هذا مرده الى الى كتب الطب والاولى لا يشتغل طالب العلم بذلك التاسع أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه ولا يزيد في نومه في اليوم والليل على ثمان ساعات مقابل الطعام السابق ان يقلل نومه لانه اذا اذا اخذ وقته بالنوم متى يقرا لكن بشرط الا يضرهم فان ضره يمنع منهم ثم ما الفائده انه يقلل النوم ثم يكون متعبا ولا يقوى على الحفظ والقراءه لا وانما ياخذ ما ما يحتاجه ولا يكثر على الضابط أن ياخذ ما يحتاجه ولا يكثم وهذه الأمور من قله الطعام وقله النوم وقله الخ... هذه تاتي بملكات ليس في يوم وليله يستطيع الطالب أن يربي نفسه على ذلك أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه البدن والذهن ولا يزيد في نومه في اليوم والليل على ثمان ساعات وهو ثلث الزمان فان احتمل حاله اقل منها فعل قال ابن القيم في المدارس في بيان مفسدات القلب كثرة النوم فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثره الغفله والكسل ومنه المكروه جدا ومنه الضار غير النافع للبدن وأنفع النوم ما كان عند شده الحاجة اليه كان محتاجا إليه فنام هذا أنفع ما ما يكون ونوم اول الليل أحمد وأنفع من اخره اول الليل ونوم وسط النهار أنفع من وَسَطِ وكلما أَنْفَعُ النوم من وَكُلَّمَا قل نفعه مِنَ ضرره قَلَّ نَفْعُهُ وَكَثُرَ ضرره نوم والنوم أول النهار إلا لسهران أَوَّلَ النَّهَارِ في طلب إِلَّا لِالسَّهَرَانِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَهَذِهِ بعد يِحْتَاجُ أَنْ يَنَامَ بَعْدَ ومن المكروه لَا النوم بين وَمِنَ الْمَكْرُوهِ عِنْدَهُمْ النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس فإنه وقت غنيمة وَطُلُوعِ ذلك الوقت عند غَنِيمَةٍ مزية ذَلِ حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السيل ذلك الوقت حتى تطلع الشمس يعني لو سهر الليل كله في التعبد لا يترك هذا الوقت لا يترك هذا الوقت قال فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركه ومنه ينشا النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصه فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر وبالجملة فاعدل النوم وانفعه نوم نصف الليل الاول وسدسه الاخير وهو مقدار ثمان ساعات وهذا أعدل النوم عند الاطباء وما زاد عليه أو نقص منه أثر عنده في الطبيعة انحرافا بحسبه ومن النوم الذي لا ينفع ايضا النوم اول الليل عقيبة غروب الشمس قبل العشاء يعني حتى تذهب فاحمه العشاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه فهو مكروه شرعا وطبعا وكما أن كثره النوم مورثة لهذه الافات فمدافعته وهجره مورث مورث لافات اخرى عظام يعني عدم النوم كذلك يورث لي من سوء المزاج ويبسه وانحراف النفس وجفاف رطوبات المعين على الفهم والعمل ويرث أمراض المتلفه لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها وما قام الوجود الا بالعدل ومن اعتصم به فقد أخذ بحظه من جامع الخير والله مستعان قال رحمه الله ولا باس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره اذا كل شيء من ذلك اوضع بتنزه وتفرج في المستنزهات بحيث يعود إلى حاله يعني النشاط والجد ولا يضيع عليه زمانه نحتاج الى راحه إلى نزهة إلى فسحه الى إلى إلى اخره مما ترتاح اليه نفسه حينئذ لا باس لماذا لا بين الأمرين لأنه إذا شد على نفسه وشق على نفسه واحتاج إلى نزهة نحوها فأصر قد يكون له مردود العكس هنرجع الى من حيث بدا قال ولا يضيع عليه زمانه ولا بأس بمعاناه المشي ورياضة البدن به فقد قيل انه ينعش الحرارة ويذيب فضول الاخلاط وينشط البدن ولا باس أيضا بالوضع الحلال اذا احتاج اليه فقد قال الاطباء انه يخفف الفضول وينشط ويصف الذهن إذا كان عد الحاجه باعتدال ويحذر كثرته حذرا العدو فانه كما قيل ماء الحياه يراق في الارحام يضعف السمع والبصر والعصف الحراره والهضم وغير ذلك من الامراض الرديه والمحققون من الأطباء يرون أن تركه اولى الا ضرورة أو استشفاء وبالجملة فلا باس أن يريح نفسه اذا خاف مللا هذا مراده اذا خاف مللا لا باس ان يريح نفسه وكان بعض اكابر العلماء يجمعوا اصحابهم في بعض أماكن التنزه في بعض ايام السنة ببعض ايام السنه تبي في بعض ايام السنه, السنة ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرضه لا باس بذلك العاشر الأخير وننتهي منه ان شاء الله تعالى ان يترك العشرة فان تركها من اهم ما ينبغي لطالب العلم العشر مراد بها ماذا الخلطه مراد بها الخلطه هذه من أعظم فساد على طالب العلم أعظم فساد هو هذا وليت قدمه انما اخره خاتمه ان يترك العشره فان تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس مراد الغير الجنس ماذا يعني طالب علم يكون صاحبه ماذا طالب علم لا تأخذ من غير جنسك يعني مما لا يكون على هواك اولى هذا المراد غير جنسي يعني ولذلك طالب العلم اذا كان يمشى العامه مشكله لابد اولا من ضياع الاوقات ثاني لابد أن يأخذ من طباعهم لابد أن ياخذ من, من طباعهم هذا خطأ فاحش طالب العلم لما يمشي مع طالب علم بل طالب علم صاحب هممه لا يسائل الى طالب علم صاحب هممه اذا قوله لا سيما لغير الجنس هذا باطل بمعنى انه يفسد علي كثيرا قال وخصوصا لمن كثر لعبهم وقلت فكرته فان الطباعه سراقه هو هذا السبع طباعه سرقه لا بد شئت ام بيتك لا بد ان تاخذ منهم فلو كان ضياعا للاوقات لابد ان تلتقى عليك هذه العدوى وافه العشره ضياع العمر بغير فائده وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهل وذهاب الدين إن كانت لغير اهليه والذي ينبغي لطالب العلم ان لا يخالط الا من يفيده أو يستفيد هذا هذا هو الضابط من يفيده أو يستفيد منه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اغض عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك هذا مرة معنا انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي ابن عبد البر من حديث عطاء لمسلم عن أبي بكرة مرفوعا بسند ضعيف كما قال الحافظ ابو زرعه العراقي وان قال الهيثمي رجاله موثوق لكن معناه صحيح فإن شرع أو تعرض للصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده فليتلطف في قطع عشرته في اول الأمر قبل تمكنه هذا لا منه الا ضاع طالب العلم فإن الأمور إذا تمكنت عسره ازالتها ومن الجاري على انسنه الفقهاء الدفع اسهل من الرفع يعني في أول الامر تستطيع أن تفتك منه لكن إذا استقر وقعت فيه في حرج قال فإن احتاج الى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثيرا الخير قليلا الشر حسنا المدارات قليل المماراه الناس يذكره وإن, ذك وان ذكر اعانه وان احتاج واساه وان ضجر صبره قال ابن قيم رحمه الله فان ما تؤثره كثره الخلطه فامتلاء القلب من دخان انفاس بني ادم حتى يسود يوجب له تشتتا وتفرقا وهمما وغما وضعا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم وتقسم فكره في اوديه مطالبه واماراتهم كل واحد له مطالب وله ارادات فماذا يبقى منه لله والدار الاخره هذا وكم جلبت خلطه الناس من نقمة ودفعت من نعمه وانزلت من محنه وعطلت من منحه واحلت من رزيه وأوقع في بلية وهل آفه الناس إلا الناس والضابط النافع في امن الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعه والجماعه والاعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحه ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات اذا فقط صلى جماعه والجماعه والعيد والاعياد أما فضول المباحات هذا تلتنبهم قال فان دعت الحاجه الى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم فالحذر الحذر أن يوافقان هذا قد يوجد ماذا مثلا الآن في خلطه الناس في الدوامات مثلا قد يكون من بجوارك فاسدا ماذا تصنع به صحيح ام لا اذا لابد من مداراته لابد من مداراته والا ترك العمل هذا قد لا, قد لا يجوز ترك العمل حينئذ ماذا تصنع لابد من مداراته قال ولم يمكنه اعتزالهم فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على اذائهم فانهم لابد ان يؤذوهم ان لم يكن له قوه ولا ناص يعني اذا خالف يرى منكرا فينكر يرى غلطا فيوجه حين اذا لا بد من الاذيه الناس لا لا يحب بعض الناس أن يكون شخصا فوق رؤوسه هذا يجوز هذا لا, لا يجوز انفرون منه ولكن اذى يعقبه عز ومحبه له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين فالصبر على اذائهم خير واحسن عاقبه وأحمد معالا وان دعت الحاجه الى خلطتهم في فضول المباح اذا فرق بين النوعين أما ما يتعلق به الخلطه بهم في الشر فهذا بحسب الاصل عدم الجواز الاصل عدم الجواز الا لضرورته ونحوها وان دعت الحاجه الى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله ان امكنه ويشجع نفسه ويقوي قلبه ولا يلتفت إلى الوارد الشيطان القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء ومحبه لاظهار عينك وحالك ونحو ذلك فليحاربهم وليستعن بالله وي يؤثر فيهم من الخير ما امكنه فإن عجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبهم من بينهم كسل الشعرة من العجين يعني يكون معهم لكن بقلبه مع الله عز وجل وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظانا ينظر اليهم ولا يبصرهم ويسمع كلامهم ولا يعيه لانه قد أخذ قلبه من بينهم ورقى به الى الملاء الاعلى يسبح حول العرش مع الارواح العلوية الذكيه وما اصعب هذا وأشقه على النفوس وانه ليسير على من ييسره الله عليه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى اذا الاصل فيه المعاشره والخلطه الاصل فيها انها من المفسدات ولا ينج منها إلا من نجاه الله عز وجل على الوجه الذي ذكره من قيم رحمه الله قال المصنف ومما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه لا تصاحب اخ الجهل واياك واياهم اخ الجهل العام يعني والجاهل لا يكون صاحبا لا يكون صاحبا لانه يفسد عليك فكم من جاهل اردا حليما حين واخا اردا الشيء اجعلته رديئا بمعنى انه لن يتقدم <تصفيق> اذا كان صديقه وصاحبه ماذا جاهلا اذا لن يتقدم لن ينكر عليه لن يبين له لن يزداد به علما يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاءه مرء على ديني خليله وللشيء من شيء مقاييس واشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه علا قيل انه من قول علي رضي الله تعالى عنه ولبعضهم كذلك منسوب لعلي رضي الله تعالى عنه ان اخاك الصدقه من كان معك يعني اخوك الصادق إن اخاك الصدقه من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك ومن إذا ريب الزمان صدعك صدعهم بمعنى فرقهم يعني سبب لك فرقه وقعت في مازق عينيذ شتت شمل نفسه اي فرق شمل نفسه ليجمعك فقدمك على على نفسه بمعنى أنه اضر بنفسه من أجل أن يجلب لك الخير ومن إذا ريب الزمان صدعك صدعتهم فتصدعوا فتصدعوا اي فرقتهم فتفرقوا وشتت شمل نفسه شتت شمل نفسه ليجمعك جمع الله شملهم اي ما تشتت من أمرهم وفرق الله شمله اي ما اجتمع من من امره هذه آداب جمله من الاداب ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وفيها شيء من التكرار بالكثير منها مكرر مع الاداب التي ذكرها فيما يتعلق بالاداب في العال الذي ينبغي ان اعتني به طالب العلم الاول والثاني والعاشر هذا لن يصلح له الأول والثاني إلا بالتمسك به بالعاشر وهو ما يتعلق به بالعشرة بالعشره وما بينهما مسألة الطعام ونحوه والنوم ونحوه هذه امورها سهله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين